بук 2. 17. سبعة عشر. سبعة عشر. رابان. في البيت. في البيت. بان ي و ت ي ن ي هنا بيتنا. هنا بيتنا. ل ا ن ك ا ي و ك ا ن ب و ن فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. ه و ن ط ا ي د ي ن ي و ك ا ن ل ا ن تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. م ي س و ا ن ي و ك َ ا ن َ ب ا ن ت و ج د ح د ي ق ة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. ت ن بان. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. مي تون ماي يو ا ن بان. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد ش ج ا ر อัอพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ هنا ชิกตีชิกตีห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ฮู ا ่าแมงบั่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. ب ا و ب ا ب ا باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. ا ن ا لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. ر ا و ك م ل َ ع ب َ ي ت ي ِّ ه َ ن َّ نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. มีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่น هناك يوجد صوف ฟาว่าคเนบะฮะนักยูจดโซฟาเชิญนั่งค่ะ تفضل واجلس ลิสทัฟดัลคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น هناك يوجد كمبيوتر. <تصفيق> هناك يوجد كمبيوتر. س ت ر ي و هناك جهازي س ت ي ر ي و هناك ج ه ا ز ل س ت ي ر ي و التلفزيون جديد ت م ا م ا التلفزيون جديد تماماً.